وَأَجَلُّ مُثَمَّنَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَنْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْفِي هُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ مَا جَاءَهُمْ فَتَوَّفَّاهُمْ فَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ بَلَمْ يَنО كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قرن فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لكم وأرسلنا الثما عليهم مدرا روا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا فِي في قرقات فلمته بأيديهم لقال الذين كفروا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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين ختروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أ غير الله أتخذوا لي أنفاط السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُشِيَ إلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَّاهِ آيَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ وَإِنَّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترأ على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أفاقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 قَدْ خَتِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَسَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالوا, قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِنُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يَذِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وللدار الآخرة خير للذي لا يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الصالحين الله يجحدون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 وَإِنْ كَانَ كَفُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَاعَتَ أَمْتَبَتَ غِيَانًا فَقَامَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَصْمَعُونَ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 والذين كذبوا بآياتنا يمثهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اندي ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير فَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَمْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ ذُو لِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَقْرُضُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُ دَوَاجِهَا ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقرضهم فتقرضهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض أَهَا هؤلاء من الله عليهم من بيننا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 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في غل ما ت الأرض ولا رطب ولا يابث ولا رطب ولا يابث إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفّقهم بالليل ويعلم ما جرحتهم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ثم يبعثكم فيه ليخضع أجل مثم ثم إليه مرجعكم ثم ينبقكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا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 أو يلبتكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قلت عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يَمْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ التِّرَامِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ بِمُشِئٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُوَ وَغُرُوَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَةُ وَذَكِرْ بِهِ أَمْتُ بِسَلَنَفْصُهُمْ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضرنا ونرد عنا أعقابنا بعد إذ هدان الله كن الذي الشياطين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 عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أرأك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ فَلَمَّا رَأَى القمر باذغا قَالَ هَذَا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يهدني ربي لأكوننَّ من القوم الضالين فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَادِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاَدَّهُ قَوْمُهُ قال أتحجني في الله وقد وَلَا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا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 ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَ ونوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسُلَيْمَانَ وَأَيُوُبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحِيَاءَ وَعِثَامَ وَإِلْيَاءَ كُلُّ مِنَ الصَّادِقِينَ وإسماعيل وإلياس ويونس ولوط وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجد بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للنباس فجعلونه قراطي فتبدونها وتخفون كثيرا وعلنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باثقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم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 وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تذعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لَكُمْ اللَّهُ فَإِنَّكُمْ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ تَكْنُوهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فصلنا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أسرق وما جعلناك عليهم حفيظا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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نذرنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفكرون وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حُكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ ربك بِالْحَقِّ فلا تكونن من الملترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو الثميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحْفُونَ إِلَى أُوْلِيَاءِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَا مُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْتَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَقَاتٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا لا عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَإِن كَذَّبُوكَ فَإِنَّا نُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنْ الْحَرْثِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحُق حجر لا يطعمها إلا من شاء بذمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذرون ثم الله عليها افتراء علي سيجذهم بما كانوا يسترون. وقالوا ما في بطون هذه الأعوام خانصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجذهم وصفهم إنه حكيم عليم.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 ذكرين حرم أن أَمَّ فين أم اشتملت عليه أرحام الأم فين نبئني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل صنين ومن البقر صنين قل آه كرين حرم أم الأم فلين أم اشتملت عليه أرحام الأم فلين أم كنت شهدا إذ وصفه الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الغالبين.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 فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي ظفر ومن البقر والغلم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الصُّبْلَ فَتَفَرَّقْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَالصَّاقُمْ بِهِ لَعَنْ لَكُمْ تَتَّقُونَ فُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أم تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّا أُنذِرَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبوهم بما كانوا يفعلون. مم جاء ابن حسنة فله عشر أمثالها. ومام جاء ابن سيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.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 وهو الذي جعلكم خنائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم